فيصبحوا على ما سووا في أنفسهم لا دمير ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم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 رسوله والذين آمنوا والذين آمن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما يتوالى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله فإن حسب الله هم الغالبون يا لا تتخذوا، لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزواً ولعذم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إنكم